وضاقت عليهم أنفسهم ورنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الدواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يراغوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخوة في سبيل الله ولا مصطون في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعيذ الكفار ولا ينالون من عدو انئيلا إلا كتب لهم به عمل صالح الا كتب لهم به صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجريهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فلقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون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 وَإذا م أُزِلَ سورَةٌ نظرَرَ بَعْضهُمْ إلىى بعضعْضٍ هل يَيرراكُم مِنْ حَدٍ ثمُ صرفوا صَرَفُ صَلَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُم بِبعنهُم قَهُم لاَا يَيفْطَعون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عدتم حيص عليكم بالمؤمنين روح رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم